وكل هذا الموت وكل هذا التجويع وكل هذا القهر إلا أن أهل سوريا صابرون وصامدون ونساؤهم المرأة بألف رجل بل بمئة ألف رجل وانظروا إلى أم الشهيد التي مات ولدها كيف جاءت واستقبلت نبأ استشهاده وكيف صبرت وكيف احتسبت وكيف دعت على هذا المجرم ويا ليتنا نؤمن على دعائها مبروك يا عماك الله يبارك فيك الله يرضى عليك الله يطلبه يا بوي يا بوي انا ما في يا امي انا بدي ابوس لك رجعك يا اخوي يا امي ها يدري يا امي انت يا الربقه مسكين بس يدري يا امي الله يرضى عليك كون هالطرب اليامي امي الي كبر قلبي يا ابويا لك تقبر عظامي يا امي ان شاء الله بات والله ي ساعه الشهداء اللي حطها صارت لطيبه علي يا أمي. لك تخيلك يا امي تقبر قلبي يا ابوي لك الله يرضى عليك يا امي ما تيلي ولا الهيك يا امي عظامي اتركيني اتركيني قلبي يا ابوي تقبر قلبي يا أبوي. تقبر قلبي يا امي لك هل ما تري رعبك يا أبوي الله يرضى عليك يا أمي إن شاء الله تروا على الجنة وتأخذ نبعك يا أبوي بس أشكيك لالله يا بشار أشكيك إلى الله يا بشار تبرضى لك ويفش على ظناك يا أمي مثل ما بخشت إهل سوريا كله يفش قلبك بجاه رب العالمين يا حق تاخذ الحق يا الله أنا بجهك يا رب يا محمد تابع يا محمد الشكاعي تتفعل يا رب تاخذ من بشار ابن القيسي بجهاد حبيب ما عم يا, يا, يا الله أنا انا بوجهك يا الله يا الله حقنا وحقنا على العالم اللي عم تبوط وعم تروح دمه يا رب انا بوجهك يا الله ولي الصبر امها شهده وصبرني يا رب يا, يا, يا رب انا بوجهك يا الله صبرنا وتاخذ كل كل شيء عم يصيبه هيدا وعم ارليها ياخذ الحق المحتقى منك يا بشار يا رب وكل واحد هيك تلحقوا شي قذيفه بجهرته تبعت يا بشار ته و محمد يا الله. الله يا بشار أمين. الله انت يا بشار امين اكيد لا الله يا بشار. يا بشار أمين. الله يبارك تبر اولادك يا بشار, يا بشار. على امك وعلى اولادك وعلى بيجي الحبيب يا الله يا رب انا بجيك يا الله يا الله روح ابني يا وأدرع كل الارواح يا رب ياخذ روح ابني بشر انتوا بنات يا حبيب يا الله, يا الله. يا الله. نخيلك يا امي نخيلك يا امي يا من انا ما نسدتك انا ميت انك ميت يا امي مشات يا ابويا جاب لك يا يا بشار الهيتي تبعنك هالضربيه يا بشار واسمع اخبارك وانا كنادر خربا وجه الله ادب يا بشار الهي يا رب على القريبي جاني يا رب جعل حبيب محمد والله خربا وجه الله الله امال ابناي يا عندك يا بشار بجعل الدنيا اللهم امين طبعا لا يجوز أن نتوسل الله بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا مقدر يعني حال المراه من العوام لكن هذا امر يتعلق بعقيده المسلمين فلا بد أن ننبه عليه أسأل الله عز وجل أن يستجيب لدعائها وان ينتقم من هذا الطاغيه الجبار وأن يحرق قلبه على أولاده وأن يحرق قلب أقاربه عليه وأن يرينا فيه آية إنه ولي ذلك ومولاه ماذا فعل العرب للمسلمين في سوريا؟ اجتمع قادة العرب في متحف الشمع المسمى بالجامعة جامعة الدول العربية هذه الجامعة العتيقة التي دائما تأتينا بقرارات محبطة ما جاءت بقرار أبدا يوافق تطلعات الشعوب دائما تشعرنا باليأس وبالعجز وبالفشل اجتمعوا في متحف الشمع المسمى بجامعة الدول العربية وقالوا نبعث لجنة تراقب تراقب ماذا هل أنتم عميان هل يناقشني أحد في أن الشمس في كبد السماء ونحن في نحر الظاهرة ذهبوا وعادوا بخفي حنين بل تعرضوا للإيذاء بل زادت المجازر ساعة أن كانوا هناك وبعده من أيام عبد الناصر يجيب أن ستين سنة نقول يا عرب يا عرب عملوا جيش للدفاع المشترك جيش عربي ده لو كل دولة بعتت خمس عسكري هنكون جيش فوق الخمسين ألف يسحق هذا النصيري ويحرر أرض فلسطين إنما كلام على الورق حبرة على ورق بأن ستين سنة من أولياء عرب اعملوا سوق عربية مشتركة عشان يبقى خيرنا لينا يبقى خير العرب للعرب خير المسلمين للمسلمين حبرة على ورق ولا حياة لمن تنادي أوروبا توحدت اقتصاديا وصارت عملتها اليورو وتوحدت عسكريا عندها حلف الناتو ونحن دول ودوينات وجيوش ما شاء الله تركت الخنادق وعسكرت في الفنادق وتركت البنادق واختارت المزمار والطبل والبيارق إلا من رحم الله عز وجل قالوا نذهب إلى هيئة الأمم وفي هيئة الأمم أمر مضحك في خمس بلطقية كبار في العالم خمس فتوات كبار في العالم أمريكا البلطاج الكبير إنجلترا فرنسا الصين روسيا لو اجتمع كل زعماء العالم على رأي وخرجت دولة من الخمسة وقالت فيتو إما كلام كل رؤساء الدنيا تحت الجزم تحت الأقدام اجتمعوا وأرادوا أن يفعلوا شيئا في سوريا فخرج المحروص بتاع الصين وقال فيتو وخرج المحروص بتاع روسيا وقال فيتو يعني, إيه؟ يعني فلتستمر المجازر من أجل صفقات السلاح فلتستمر المجازر أي إجرام روسيا والصين شريكة في دماء أهل سوريا الصين وروسيا شركاء في دماء أهل سوريا معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي وطي التلفزيون يا أختي وكلمي من التلفون حبرتك بلوقتي يا شيخ منفعد أنا عايزة أقول أننا سياسة الأزمات المفتعلة اللي احنا بنعيشها دلوقتي بدءا من أحتاس نصديره ثم شرع محمد محمود ثم مجلس الوزراء ثم نقص الغاز والبنزين ثم استدبر سعيد ثم دعوة العسيان المدني ثم أحداث قناة اليوم كل هذه الأحداث الهدف منها الأساسي هو عزمنا عما يجري بالداخل والخير نعم. يعني يريدون أن يعيشون في غيبوبة بعيدا عما المفروض أن نخطط له بالداخل ونحاول أن نرتقي وفي صورتنا العزيزة ونمشي بخطوات ثابتة وفي الخارج ما يحاك للأمة ويهددها بالأخطار من جميع الجوانب نعم. كل هذا يريدنا أن نكون في معزن عنه بسبب هذه الأزمات المفتعلة نعم. ولكن يعني مع هذه نرى بارقة أمل في مواكبة الحدث الأخير اللي هو دعوة العسيان المدني وفشله لل... هذا العثيان المدني ونقحنا في التصدي ليه بسبب المواكبة السريعة من الأظهر الشريف ومن ال... من ال... الأظهر الشريف ومن مهيئة كبار العلماء وبيانها ربنا يرضى عليك بارك الله فيك الرسالة وصلتها شاء الله ربنا يخزي كل من يحاول خراب مصر ويفضحه ويزلزله أسأل الله أن ينتقم ممن دبر لقتل شباب المسلمين في بورسعيد اللهم انتقم ممن دبر وكاد وتآمر لقتل شباب المسلمين وارنا فيه ايه يا رب السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ لو سمحت يا شيخ لو في لو تفتحوا لنا باب تبرعات بس ويبقى في مصدر موثوق منه طيب انا هقول اقتراحات نساعد بها يا إخواننا في سوريا في آخر الحلقة يعني استمعوا